وَإِذَا لَأَتِينَهُمْ مِلَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَا دِينَهُمْ صِراطًا مُشْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ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 وَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ انْفِرُوا جَمِيعًا وَإِنَّمِنْكُمْ لَمَن لَّيُبْطِلَ أَن فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنْ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ 114. ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه ودتن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما 115. فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة